فَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ أَسْعَى عَلَى قَوْمٍ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 ثم بتلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقل قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 بأسنا بياتا وهم Kıl إلى فرعون وملئه فظلبها فالغرب كيف كان عظمة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 Tebihai in kuntum min as-sadidin falqa as-sa'a fa-idha قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْذُرُونَ قَالَ رَبِّي أَرْجُوهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِينَا مَدَائِنَ حَاشِرِينَ توك بكل ساحر عليم، وجاء السحرة في قال إن لنا لأجر إن كنا نحن الوالبين، وَلَنَعْمَ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّضِينَ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 لَمَّا الْقُمْ سِحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ فَأَرْسَلْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ الْقِعْصَكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَبَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قال في آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقۡبَلُونَهُ çıgın aidiyeküm, a rjleküm, min xilafin, sümmele uccalibenküm, admagil. Olu, نا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين فَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُوْسَ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكَ وَآَلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيِّنِ سَأَهُمْ وَإِنَّ فَبْقَهُمْ قَاهِرُونَ وَالْمُسْلِمُ قَوْمَهُ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَ مِن قَبْلِ أَن تَ سَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والتم آيات فالصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي عَوْنٍ وَطَمَعٍ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى طَغْيٍ يَعْكِفُونَ عَلَى الْأَصْنَامِ لَهُمْ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 وَإِنْ أَرَى اللَّهُ أَبْوِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يضتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال قَالَ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَسَ صَيْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُبْنِينِ قَالَ يَا موسى إِن فَأَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَكُلَّمَا أَتَيْتُكَ وَكُنْتَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَبْرِزَةً فخذها بقوة وأظر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسدين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤجنوا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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِطَاءِ الْآخِرَةِ حَبِضَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عجلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ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 من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْمَ حَمَّ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُوهُ إلَيْهِ قَالَ بْنَ أُمَمَ إِنَّ الْقَمَسَ أَضَعَفْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ أَوَلَا تَجْعَلِي بَعْلَ الْقَمِ الظَّالِمِينَ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 وكذلك نجزي المفترين فالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفر رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألباح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميطاتنا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَاهُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا فارحمنا وأنت خير الغافرين فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنahu دنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وسعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وي من الزكاة والذينهم بأياتنا يؤمنون، الذين يت...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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمماء فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومهم أن يضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْمَا كُلُوا مِنْ قَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ طيل لهم مسكن هذه القرية وكل منها حيث شئت ثم يقول حطة وادخل الباب سجدا نوفر لكم خطيئةكم سنزيد المحسنين فبتل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي طيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأخذون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 وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَشُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَوَفُورُ الرَّحِيمِ وطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأتي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 الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعطلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذَنَطَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَطِعٌ بِهِمْ خُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَلَوْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا نَعْنَا هَٰذَا وَفِلِينَ أَتَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُضْطِرُونَ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 لائكهم الغافلن ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون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 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَاديَّ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّا نَمُرُسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي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 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ غَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ عيدَةِ وَجْعَلَ مِنْهَا زَوجَهَا لَسكُنَ إلَيهَا فَلَا تَوشَّهَا حَمَلَت حَمْلًَا خَففًَا فَمَروَت فيِ فَلََّا أَثْطلَت سَعَبَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمتونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولدت بيتها قل إنما أتبع ما يُعَالَيَ مِنَ الرَّبِّ هذا بَصَائرُ مِنَ الرَّبِّ كُمْ وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريطا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِذُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَلَّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّنْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَذَابَ الْكَافِرِينَ والحق ما يبقي للباطل ولم كريه المجرمون إِذْ تَسْتَغِيثُنَّ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مِنْكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وما جعله الله إلا بشرى بل بِهِ به قلوبكم وما إِلَّا إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِذْ يُوَشِيكُمُ الْعَـسَىٰ مِنْهُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يُحيِي ربك إلى الملائكة أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُ الَّذينَ آمَنوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعبَ فَاضْرِبُ فَأَقَلَّ أَعْنَاقَ وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقٌ الله ورسوله ومن يشاطط الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقه وأن للكافرين عذاب النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ تَبَرُّا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّفِتْنَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ ضَلَّ مِنَ مِّنَ اللَّهِ وَمَا اهْتَدَىٰ وَبِئْسَ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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم وَإِن وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر التواب في عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولعلم الله فيهم خيرا لا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلمون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 واعلموا أن الله شديد العقاب وذكر إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من وَإِذْ يَبَأْتَ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا وَالرَّسُولَ أَمَانَاتِكُمْ وأنتم تَعْلَمُونَ وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ويمker الله يجعل لكم سرطانا عنكم سيئاتكم ويوفر لكم والله الفضل العظيم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 تقوون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكانا تصدّيا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويدعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَف وَإِن يَعُدّوا فَقَدْ مَرَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَقاتِلْهُمْ لا تكون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ كله لله، فإن اتهم فإن الله بما يعمل نبصير، وإن تولى فعلم أن الله مولك. نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم